وكفى بِاللَّهِ وليا وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا لي بألسنتهم ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع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 مَنْ قَبْلَ أَنْ نَطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنَرُدَّهَا عَلَى آدْبَارِهَا أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَ أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ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 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ يَهْدِي مِنَ الَّذِينَ آمنوا سبيلاً